بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سينقاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم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 استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من منجىء يومئذ وما لكم من نكير فان اعرضوا فما ارسلناك عليهم حفيظا ان عليك الا البلاغ